وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا بِعَمَلِ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا فيما طعموا إذا متقوا وَآمَنُوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وَآمَنُوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كُمُوا اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 يحكم بهذَا عدل منكم هدياً بال والكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صيام اللي يذق بال أمره عفَّل الله عما سلف. وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو